فضل السابع. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي رقيه تيمي بن ناوس الدارير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين مصيحته. كلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولامة المسلمين عامة. راهم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. على أهله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعى بدعوته إلى يوم الدين هذا الحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية من النووي عليه رحمة الله وهو حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري وهذا الحديث من الأحاديث التي ذكر بعض أهل العلم أن عليها مدار الدين وهو حديث عظيم مع أنه القصير المبنى لكنه عظيم المعنى وليس لتميم الداري حديث في الصحيحين إلا هذا الحديث صحابي جليل له مناقب ومآثر ولذا أنا أريد بحثا مختصرا عن تميم الداري وهذا البحث فرض عين على جميع الحضري. من الدارسين والدارسات لا يقل عن ثلاث صفحات اليوم هو يوم الأربعاء أمامك أسبوع الأربعاء المقبل وأريد أن يكون البحث بلغة فصيحة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون عن تميم بن اوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة ثلاثا والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يكرر الكلام حتى يفهم عنه يقول الكلمة مرة ومرتين وثلاثا حتى تفهم عنه وقد ضوب البخاري على ذلك بابا فالعالم يكرر الكلمة كرر الموعظة النصيحة الفائدة العلمية ثلاثا حتى تفهم عنه لا سيما إذا كانت في المسائل المهمة والنصيحة عرفها أهل العلم فقالوا هي بذل الجهد اعتقادا وقولا وعملا مع الإخلاص والاستقامة النصيحة هي بذل الجهد اعتقادا وقولا وعملا مع الاخلاص والاستقامة يفهم من هذا أن النصيحة في حقيقتها هي تدين على الوجه الصحيح النصيحة تزين بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى النصيحة تدين بالاعتقاد والقول والعمل وهذا يظهر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبيانه في شروح أهل العلم لهذا الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى هذا حديث عظيم حديث من أجل الأحاديث ومن أعظم الأحاديث ومن أجمع الأحاديث وهذا الحديث يستحق أن يكرر على المنابر ويوضح للناس ويفصل للناس يوضح لهم اجمالا ثم يفصل لهم تفصيلا في كل جزئية من جزئياته لأنك إذا فصلت هذا الحديث تفصيلا وربطت ذلك بواقع الناس كأنك تعلم الناس دينهم من إلى تعلم الناس دينهم من كل وجه النصيحة لله النصيحة لكتاب الله النصيحة لرسول الله النصيحة لأئمة المسلمين النصيحة لعامتهم والنصيحة لأئمة المسلمين تشمل النصيحة للأمراء والعلماء ثم تنظر إلى معنى النصيحة الذي ذكرته لك قبل قليل. تنزل هذا المعنى على كل صنف من هذه الأصناف المذكورة في الحديث وهو بذل الجهد اعتقادا وقولا وعملا مع الاخلاص والاستقامة الاخلاص في هذه النصيحة وبل على معناها الاستقامة على معناها اعتقادا الاستقامة على معناها عملا الاستقامه على معناها قولا لذا ذكرت لك أن النصيحة هي تدين على الوجه الصحيح أبو داود عليه رحمة الله ممن ذكر بأن هذا الحديث من الأحاديث التي يدور عليها الفقه ووردت أحاديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها النصح للمسلمين عموما وفي بعضها النصح لولاة الأمور وفي بعضها نصح ولات الأمور لرعاياهم مثال ذلك حديث جديد بن عبد الله البجلي في الصحيحين وفيه أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وايتاء الزكاة والنصح لكل مسلم وفي حديث ابي هريره عند مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال حق المسلم على المسلم ست وذكر منها واذا استنصحك فانصح له هذا ما يدل على النصح لعموم المسلمين أما النصح لولاة الأمور والنصح للرعيه حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه عند مسلم أن النبي عليه الصلاه والسلام قال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 ورؤساء العشائر ومن بيدهم أزمة الأمور هذا كله يدخل في هذا المعنى تخيل أن هذا الحديث لو عمل الناس به لاستقامت معيشتهم لكننا لم نعمل بكلام النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا هذا لم يحصل والدليل ما يقع في الامه من الشرك بكافة صوره وأشكاله وألوانه وأنواعه من شرك أصغر ومن شرك أكبر والتقصير في التحذير من هذا الشرك والتقصير في الدعوة إلى التوحيد تقصير علماء وتقصير طلاب العلم وتقصير الدعاء هو سبب البلاء الذي نحن فيه اليوم وغدا وبعد غد وسيزداد وسيشتد ان لم نرجع إلى مثل هذا الحديث ثم قالوا أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا واقع الآن؟ هذا ليس بواقع بل ازداد الشقاق شقاقا وازدادت الفرقة فرقة وازدادت الأحزاب احزابا زادت الأحزاب وزادت الجماعات وزاد الاختلاف حتى من كانوا على منهج واحد في يوم ما صاروا الآن على مناهج وأقوال مختلفة أليس هذا الواقع؟ هذا هو الواقع طيب انظروا إلى المعنى الثالث الذي رضيه الله لنا لكننا لم نعمل به ماذا قال وأن تناصحوا من والله الله أمركم منصحت الحكام والأمراء هل حصلت لم تحصل لم تحصل قد يقول قائل ما الذي حدث إذن ما الذي يحدث هذا ليس بنصيحة ولو نظرت إلى منهج أهل السنة في نصيحة الحكام ونصيحة السلاطين ونصيحة الأمراء ثم نظرت إلى ما حدث لم يحدث بل حدث العكس تشهير على المنابر إعلان واشهار لأخطاء الحكام والسلاطين قد يقول قائل يعني أنت تقول بأنهم لم يخطئوا وليس عندهم أخطاء أنا لا أقول هذا مجرد إظهار أخطاء الحكام على المنابر ليس من منهج أهل السنة والجماعة دعانك من خالف مما لا عبرة بقولهم المنصوص عليه في الأحاديث في أقوال الأئمة وليس لكوه عملا أنه ما كانوا ينصحون الأئمة على المنابر وما كانوا ينصحون الأئمة أمام عامة الناس الذين لا خطام عندهم ولا زمام عقولهم عند اذانهم عقولهم عند بطونهم هذا لم يحدث وما ورد من نصيحه للعلماء ونخل الينا انهم نصحوا الامراء كانوا في مجالس العلماء في مجالسهم التي كانت بينهم وبين الامراء والسلاطين ليس على المنابر وليس في الصحف وليس في الفضائيات ولا على المنتديات لا هذا مذهب الائمه احمد والشافعي ومالك وابي حنيفه وشيخ الاسلام ابن تيميه ومن بعدهم ومن قبلهم ثم ياتي انسان جاهل يقول يا اخي افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر اطلع على المنابر حتى اقول بانني بطل يحلقون اللحا ويعملون في الخفاء وتنظيماء سري طيب لماذا لم تظهر عملك لماذا قال حتى لا اصطدم نعم حتى لا تصطدم لكنك تسعى لأن يصطدم العامة هم بالحكام وتقول أنت من بينهم تركب الموجة معهم هذا هو شغل الناصحين المخلصين للأمة لا هذا عمل الخائنين هذا عمل الخائنين ليس بعمل المصلحين ثم النظر إلى المصلحة العليا للأمة ما هي قضية تشفي من حاكم أو من نظام ما هي قضية تشفي من حاكم أو من نظام إنما النظر إلى المصلحة العامة للأمة هذا الذي يقدم هذا الذي ينظر له لكن لا نحن ممن عبدنا الله جل وعلا ووحدناه ولم نشرك به شيئا ولا نحن ممن اعتصم بحبل الله جميعا ولم نتفرق ولا نحن ممن ناصحنا الحكام والأمراء والعلماء على المنهج الصحيح هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول هانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسبوا أمرأكم لتسبوا أمرأكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب لكن الناس استعجلون فلما استعجلوا ستكون العقوبة مضاعفة الأصل في التعامل مع الحكام والأمراء الصبر الأصل هو الصبر من اين هذا هذا من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا منهج الانبياء هذا منهج الانبياء من اين هذا من هو اشد الانبياء تعرض للابتلاء من قومه ومن عدوه قبل النبي عليه الصلاة والسلام موسى عليه صلوات الله وتسليماته ماذا جرى له خذ العبره والعظه رسول من اود العز من الرسل مؤيد ايده الله بالمعجزات وهو نبي يوحى اليه هو الكليم وارسل الى طاغيه من افجر خلق الله قال أنا ربكم الأعلى أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فابني لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين ماذا أكثر من هذا ماذا أكثر من هذا كفر صريح بواح ما في اشكال ونحن نستدل بهذا لنرد به على بعض المتمشيخين ممن ينتسبون إلى منهج اهل السنة وممن ينتسبون إلى منهج السلف وتكلمون في قضاء تحشير الحكام خلينا من هذا الحكم انظر إلى فرعون ما أحد يختلف عليه ماذا قال الله في شأنه هذا كلام وقرآن يتلى ثم ماذا فعل في بني اسرائيل يقتل ابناءهم يذبح ابناءهم يستحيي نساءهم ماذا قال الله جل وعلا انظر ماذا قال رب العالمين على لسان قوم موسى قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا وهم الاكثريه هم الاغلبيه موسى ومن معهم من بني اسرائيل اما فرعون ومن معه من ملئه هم الأقلية لكن بيدهم القوه والبطش والبغي ماذا فعل موسى ما هو المنهج المنهج جمعهم وقال لهم انتم مظلومون انتم مضطهدون تذبحون وتقتلون وتقمعون انتم الاكثريه انتم الاغلبيه الثروات توزع توزيعا غير عادل هذا كافر فاجر هيا لمظاهره هيا الاعتصام هيا لاضراب يعني عندهم من الاسباب الدافعه الى مثل هذا ما هو اعلى واشد واقوى من الذي عندنا ولن يختلف عليهم احد ومعهم النبي حتى يأتي ممن ينتسب إلى العلم ويقول نحن نستفيد من هذه الأساليب الحديثة أنا أقول هذه المظاهرات والاعتصامات والثورات كان لها مقتضى في عصر موسى أم لا كان لها مقتضى رب العالمين يعلمها أم لا يعلمها يعلمها. والدليل على أنهم قوم متناقضون أنهم يستدلون باستدلالات حصلت في عصر النبوة على جواز المظاهرات إذن كانت معروفة حنته خلاص الخرص نسلم لكم تستدلون بأدلة على أنها كانت معروفة هل فعلوها؟ هل فعلوها؟ لم يفعلوها؟ وهذا نبي ينخى إليه ويمكن أن يفعل ذلك وعندهم المقتضى وعندهم الأسباب التي تدفعهم إلى أن يفعلوا ذلك ورب العالمين يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون اتتهم ربك بالجهل عياذا بالله أم أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يتشفى من عباده المؤمنين بالتعذيب والتنكيل نعوذ بالله من هذا الكفر هذا لا يمكن ومع ذلك كانوا على منهج أراده رب العالمين تشريعا لهم ولمن بعدهم ما هو استعينوا بالله واصبروا استعينوا بالله واصبروا استعينوا بالله هذا هو التوحيد هذا هو التعلق بالخالق جل وعلا بمالك الملك إياك نعبد وإياك نستعين مدار العبودية والتوحيد على هذا المعنى الاستعانة بالله جل وعلا تسليم الأمور إليه تعلق القلوب به حققوا هذا واصبروا على الاذى في هذا هذا هو المطلوب، هذا الذي أمرنا الله به وهذا منهج الأنبياء هذا منهج الكريم موسى عليه السلام ومن بعده ومن قبله وهذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام استعينوا بالله واصبروا ثم ماذا؟ إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين يورثها من يشاء من عباده إذا الذي يملك الناس الأرض هو الله جل وعلا متى عندما يحققون الشرط ما هو الشرط أن يستعينوا بالله ويصبروا ولذلك لا تجد آية في كتاب الله جل وعلا فيها ذكر التمكين إلا أسند لله رب العالمين اولم نمكن لهم الذين إن مكناهم ونمكن لهم وهكذا ابحث عنها في القرآن هذا أمر مرده إلى الله جل وعلا إن أرضى لله يورثها من يشاء من عباده ثم قال والعاقبة للمتقين لمن يحقق التقوى وكيف تكون التقوى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 فلما تحقق الشرط وأسباب التمكين بتحقيق التوحيد والصبر على الأذى والابتلاء لابد منه لابد من الابتلاء لابد من الأذى حتى يمحص الله جل وعلا الناس ليعلم الصادقين من الكاذبين ليعلم المؤمنين من المنافقين يصطفي من عباده شهداء لابد من التضحية لكن تريدها هكذا بين عشية وضحاها هذاك الذي يريد ثراء فاحشا سريعا أصحاب الثراء الفاحش السريع سريعا ما يغوصون، وهكذا أولئك ثم قال رب العالمين في خاتمة المطاف وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ماذا قال القوم الذين كانوا يستضعفون إذا لابد أن تتعرض للاستضعاف تتعرض للأذى تتعرض للقتل وعندما يحصل لك هذا ماذا تفعل عندما يحدث لك الاستضعاف القاتل الأذى البلاء التضييق، حتى تخرج من بيتك تخرج من دارك تخرج من بلدك كما حصل مع الأنبياء كما حصل مع النبي عليه الصلاه والسلام عليك أن تستعين بالله وأن تصبر هذا كلام يا اخواننا في القرآن يعني يقول حكم الله أليس هذا من حكم الله سبحان الله لكن أصبح الحال كما قال رب العالمين أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض نعمد إلى الآيات التي توافق الهوى وننزلها على واقع ليس واقعا لها ونترك الأمور الواضحات البينات الجاليات المحكمات وهذا من البلاء الذي ابتلي به الناس فازدادوا ضلالا إلى ضلالهم وبعدا عن دين الله إلى بعدهم الذي هم فيه وأورثنا القوم وانظروا أورثنا الأمر مرده لله جل وعلا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها أكمل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا بما صبروا سبحان الله الله جل وعلا أنزل القرآن على نبي عليه الصلاة والسلام يطلع علينا لكي نقرأه ونتدبره ونعمل به كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أذو الألباب أصحاب العقول النيرة يتأمل ويتدبر ويتذكر ما حصل لمن سبقهم لكن الواقع الان ليس كذلك ولذلك الذي يظهر ان الامر سيكون اعظم ضررا واشد خطرا وانكى في ظهور اهل السنه الحق والحرب ستكون على اشدها انكى واعظم في الفتره المقبله وسيكون المستهدفون بالدرجة الأولى هم من يجلسون في المساجد لحلق العلم وتعليم الناس فرب أنفسكم على الصبر من الآن إذا كنتم تريدون الآخرة رب أنفسكم على تحمل الأذى من الناس وليت الأمر سيقف عند المحاربه لك من قبل ما يسمى بالأنظمة بل ستكون المحاربة ممن كانوا يتكلمون باسم الدين سيكون هم أشد الناس نكايه في ظهرك أنت تشنيعا عليك تشهيرا بك صرفا للناس عنك وبدت ظواهر ذلك تحدث ما من أحد يقوم بالسنة ويوجه الأمة إلى المنهج الصحيح إلا ويشن عليه الآن شهر به كطريقة أهل الكفر من قبل قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون استطردت انا في المسألة حقيقة ما كانت في الحسبان لكن الشيء يذكر عند هذا الحديث العظيم حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ان الله يرضى لكم ثلاثا يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من والله الله أمركم وفي حديث جبير بن مطعم في المسند أن النبي عليه الصلاه والسلام قال في خطبته قال في خطبته بالخيف في ميناء ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم اخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الامر ولزوم جماعة المسلمين ودائما تجد الارتباط بين هذه الثلاث اخلاص العمل لله مناصحة ولاة الأمر لزوم جماعة المسلمين أنظوا إلى حديث أبي هريرة إن الله يرضى لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا هذا يقابل إخلاص العمل لله وأن تعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا يقابل ولزوم جماعة المسلمين وأن تنصح من والله الله أمركم هذا يقابل ومناصحة ولات الأمر فهناك ارتباط وثيق بين الثلاثة فالتوحيد فيه اجتماع الدعوة إلى التوحيد دعوة إلى الجماعة ليس إلى الفرقة دائما يقولون أنتم تفرقون الناس هذه مسائل تفرق الأمة التوحيد يفرق الأمة ألم يقولوا هذا عبر سنين هكذا يقولون التوحيد يفرق الأمة نعم وهم يريدون فرقة الأمة حتى ينحازوا إلى جانب لسمع وطاعة وبيعه وامارة وجماعة وهكذا ماذا يريدون سبب البلاء والضياع الذي حصل في السودان وسبب رئيس في انفصال جنوب السودان وسبب البلاء الذي حصل في الجزائر ومات مئات الالوف في فتر التسعينات الى يوم الناس هذا وسبب البلاء والقتل والتشريد والتدمير الذي يحصل لإخواننا في الأرض المحتلة فلسطين فالنبي عليه الصلاة والسلام يربط بين الدعوة إلى التوحيد وإقامة للتوحيد والتحذير من الشرك وبين اجتماع الأمة على جماعة واحدة وبين اللحمة بين الرائع والرعيه والتواصل بين الراي والرعية وعدم الاصطدام مع الحكام حتى ولو كانوا ظالمين ولو كانوا فاجرين ولو كانوا مستأثرين بالأموال والثروات والأموال لأن المستفيد الأول من ذلك في فترات الضعف التي تمر بالأمة هو العدو الخارجي وهو العدو الداخلي الذي يريد أن يخصي الدين وأن يغير وجهة الأمة الدينية ويحولها من التوجه في صلاتها الى البيت الحرام الى البيت الابيض وان شئت فقل البيت الاسود هذه معاني مهمة ينبغي ان نعرفها وان نعمل من اجلها وان نبصر من لا يفهم من اخواننا بهذه الحقائق بالحكمة لانك اذا اعلنت مثل ذلك قد ترجم بالحجارة والله المستعان. وفي الصحيحين عن معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يدخل الجنة هذا مثال تبين فيه النصيحة من ولاه الأمر إلى رعيتهم لم يحطها بنصيحة يعني يقوم بحق الله فيهم وهذا موجه إلى الأمراء والحكام بأن الله جل وعلا سائلهم عما استرعاهم عليه من حقوق رعياهم بإقامة حكم الله فيهم بإشاعة العدل بينهم بالأقد على الظالم بنصرة المظلوم بالدعوة إلى الله بالتمكين لعباد الله المؤمنين كل عليه مسؤولية إذا النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الدين النصيحه فالدين النصيحه وأن النصيحة تشمل خصال الاسلام والايمان والاحسان من اين هذا هذا الذي ذكر في حديث جبريل كما قلت لك ان النصيحه هي تدين على الوجه الصحيح فالنصيحه تشمل الدين كله وهذا الدين بينه لنا النبي عليه الصلاه والسلام في حديث جبريل لما بين معنى الاسلام معنى الايمان معنى الاحسان فالنصح لله والنصح لكتاب الله والنصح لرسول الله والنصح لائمه المسلمين وعامتهم والنصح لله رب العالمين معناه هو القيام بحق الله جل وعلا على أكمل الوجوه والقيام بحق الله جل وعلا على أكمل الوجوب هذا هو مقام الإحسان المذكور في حديث جبريل وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إذن النصيحة لله إقامة العبودية لله إقامة التوحيد الخالص لله رب العالمين والعلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة ذكروا كلاما في بيان معنى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولئمة المسلمين وعمتهم ذكر ذلك الخطابي رحمه الله عليه وذكر ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى رحمه واسعه واذكر لك ما قاله ابو عمرو فقال النصيحه كلمه جامعه تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير اراده وفعلا فالنصيحه لله تعالى قال توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال وتنزيهه عما يضادها ويخالفها تجنب معاصيه القيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص وكذلك الحب في الله والبغض في الله وجهاد من كفر بالله والدعوه إلى الله هذا كله داخل في النصيحة لله فالنصيحة لله كما ذكرت لك قبل قليل قائمة على تحقيق العبودية الكاملة الخالصة لله رب العالمين وأعلى هذه المراتب هو تحقيق مرتبة الإحسان الواردة في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه هي نصيحة لله النصيحه لكتابه الإيمان به تعظيمه تنزيهه تلاوته حق تلاوته تدبره العمل به الوقوف عند أوامره ونواهيه تدبر آياته وهكذا النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان به تصديقه فيما أخبر تعط فيما أمر اجتناب ما نهى عنه وزجر أن لا يقبل الله إلا بما شرع التمسك بسنته الدفاع عن سنته الدفاع عن شخصه الكريم الذب عن عرضه التخلق بأخلاقه التعد بادابه محبته ومحبه آل بيته ومحبه صحابته كل ذلك من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم النصيحة لائمه المسلمين اسداء المعروف لهم اصداء النصيحة لهم معاونتهم على الحق طاعتهم بالمعروف تذكيرهم بالخير التلطف بهم الدعاء لهم بالتوفيق والسداد والذبع عن اعراضهم وهكذا النصيحة لعامة المسلمين ارشاد الناس الى تحقيق مصالحهم تعليمهم امور دينهم ستر عوراتهم الدعاء لهم نصرتهم على أعدائهم أن يصفوا القلب من الغش والحقد والحسد لهم أن تحب لهم ما تحب لنفسك أن تكره لهم ما تكره لنفسك أن تدفع الأذى والمكروه عنهم أن تعلم جاهلهم أن تنصر مظلومهم أن تنصر ضعيفهم وهكذا تفضل. فهذا هو معنى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وكما ذكرت لك أن أئمة المسلمين يدخل فيه الأمراء والعلماء ما تعلق بالأمراء ذكرته لك أما ما تعلق بالعلماء فشأنه عظيم كيف ذلك؟ كما أنك تسمع للأمراء وتطيع لهم بالمعروف غير معصية؟ كذلك تسمع للعلماء وتطيع لهم بالمعروف ما لم يأمروا بمعصيه يحسن المسلم الأدب معهم ومخاطبتهم وأن يذب عن أعراضهم وأن يوقرهم وأن لا يقع فيهم وأن لا يخوض في أعراضهم لانهم يدلون الناس على الخير ويدلون الناس على الهدى هم الشموس الذين بهم يهتدى وبطريقتهم يقتفى ويقتدى فلهم حق كما ان الامراء لهم حق فعلماء الناس هم امراؤهم عنهم يصدرون ولهم يتبعون وبما عندهم من الخير والعلم يستبصرون وبدونهم يعيش الناس في الظلمات وفي الجهل في الضلاله العمياء ومن هنا أي من بيان هذا المعنى للنصيحة يظهر لك ما ذكرته أولا بأن النصيحة تشمل الدين كله، وأنها تدين على الوجه الصحيح وأنها هي بذل الجهد للمنصوح اعتقادا وقولا وعملا مع الاخلاص في هذا البذل والاستقامه عليه فلا عند عندئذ ان يكون هذا الحديث من الاحاديث التي عليها مدار الدين العلماء لما عرفوا النصيحة في اللغة يقولون اصل النصح في اللغة هو الخلوص الخلوص يقال نصحت العسل اذا خلصته من الشمع فيصبح نقيا صافيا فالنصيحة لها ارتباط بمعناها من الصفاء والاخلاص ونقاء السريرة للمنصوح واراده الخير له عرفت ولذلك قال بعض السلف وددت أن هذا الخلق أطاع الله وأن لحمي قرض بالمقاريض قطع بالمقاريض في مقابل أن يعبد الناس ربهم وأن يطيع خالقهم هذا هو الصدق في النصيحه هذا هو الإخلاص للمسلمين وكان عمر بن عبد العزيز يقول يا ليتني عملت فيكم بكتاب الله وعملتم به فكلما عملت فيكم بسنة وقع مني عضو حتى يكون آخر شيء منها خروج نفسي مقابل أن يطيع الناس ربهم وأن يستقيموا على شريعة ربهم أن تخرج روحه هذا هو الإخلاص والصدق في النصيحة قال العلماء ومن أنواع النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ما يختص به العلماء من بيان الحق وابطال الباطل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن عليهم ما ليس على غيرهم من الناس والرد على اهل البدع والرد على أصحاب الأهواء المضلة بالكتاب والسنة والحجة والدليل وكذلك ما يقوم به علماء السنة من بيان الصحيح والضعيف من الأحاديث بيان المقبول والمردود من الأحاديث هذا من النصيحة بيان من يؤخذ عنه العلم ومن لا يؤخذ عنه العلم بيان أهل العدالة في الرواية وبيان المجروحين في الرواية لماذا حتى يعرف الناس دينهم على الوجه الصحيح وحتى لا يكون في الدين ما ليس منهم والنصيحة التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام ايضا ما يتعلق بالاستشارة كما قال اذا استنصحك فانصح له في بيان حق المسلم على المسلم وفي الحديث عند أحمد وهو صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له فلينصح له وفي الحديث عند أحمد والترمذي والنساء من حديث أبي هريرة وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب ما معنى هذا؟ معنى ذلك انه اذا ذكر في غيبه بالسوء ان ينصره وان يرد عنه واذا راى من يريد اذاه في غيبه كفه عن ذلك كيف تنصح لاخيك اذا غاب عنك اذا ذكر بالسوء وقع الناس في عرضه تكلم الناس فيه فانك تدافع عنه وتذب عن عرضه هذا من حق المسلم لكن أن تجلس في المجالس وأخوك ينتقص من عرضه ويخوض الناس فيه ثم أنت بعد ذلك تسمع مع الناس أو تخوض مع الناس أو لا تذب عن عرض أخيك فأنت لست من الناصحين وهذه خيانة فالنصح في الغيب يدل على الصدق في النصح فمن نصح أخاه في غيبه يعني دافع وذب عنه في حال غيابه دلاله على الصدق في النصيحه لكن تنصح له في حضوره ولا تنصح له في غيابه هذا تملق ونفاق ورياء وغش اذ انك لا تذب عنه في غيبته وما من امرئ مسلم ينصر امرا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه الا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ مسلم يخذل امرا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه الا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته يحب فيه النصر كما تدين تدان كما انك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 الدعاء العلماء يحببون الله إلى عباده بأن يذكروا فضله وجلاله وكماله وعظمة دينه ورحمته بعباده والخير الذي شرعه لهم في هذا الدين وفي صلاحهم وفلاحهم ثم هو يدل الناس على طاعة الله فيعبدون الله فيقتربون من الله فيحبون الله فيحبهم الله هؤلاء حب الناس إلى الله جل وعلا وأخلص الناس في النصيحة إلى الله سبحانه وتعالى هم الذين يربطون بين المخلوق وخالقهم يدلون الناس على رب الناس يدعون الناس إلى رب الناس قال إن احب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة وقال ابن علي في قول أبي بكر المزني عندما قال ما فاق أبو بكر رضي الله تعالى عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاه ولكن بشيء كان في قلبه فما هو الذي كان في قلبه قال ابن علية الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه وقال الفضيل ابن عياض ما أدرك عندنا من أدرك بكثره الصلاة والصيام وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة على المعنى الذي ذكرته لك في معنى النصيحه وقال معمر كان يقال أنصح الناس لك من خاف الله فيك أنصح الناس لك من خاف الله فيك كيف ذلك؟ خاف الله فيك اذا راك على معصيه حذرك راك على تقصير في طاعه وجهك ونبهك راك جاهلا بامر علمك حتى لا تقع في غضب الله فهذا يخاف الله فيك يخاف الله جل وعلا فيك انصح الناس لك من خاف الله فيك وكان السلف اذا ارادوا نصيحة أحد وعظه سرا هذا هو الأصل في النصيحة ان تكون سرا حتى قال بعضهم من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه هذا تشنيع وتشهير وفضح وتعيير وهذا لا يجوز فالنصيحة تكون في السر والنصيحة العامة على الملا تكون بلا تحديد كما كان النبي يفعل ما مبال أقوام يفعلون كذا ويفعلون كذا وتوجه الناس توجيها عاما أما من وقع في معصية ما فلا تنصحه على الملا سواء مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بحيث يفهم أن المقصود من هذا الكلام فلان ومن فعل ذلك وقع فيما وقع فيه. وهذا مجرب من فعل هذا بأحد من الناس وقع فيما وقع فيه وأعلم بعض الخطباء صعد على المنابر قبل أيام القلائل فأراد أن يتشفى وزعم أنه ينصح فتكلم في خطيب مثله وقع في معصيه فلم يبق إلا أن يذكر على المنبر أن المقصود فلان فما هي إلا أيام إلا وقد وقع فيما كان يتكلم به وافتضح أمره على رؤوس الأشهاد بأسره حتى كانت فضيحة له أشد من فضيحة غيره سبحان الله وامسرين رحمه الله تعالى كان يقول عيرت رجلا بالإفلاس فقلت له يا مفلس فابتلاني الله بالإفلاس بعد أربعين سنة بعد أربعين سنه ابن سيرين قلت لرجل يا مفلس لعله قال مزاحا يقول ابن سيرين فابتلاني الله بالافلاس بعد أربعين سنه والفضيل بن عياض كان يقول المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير ويفضح لا ينصح وما تعله بالحكام والأمراء من باب أولى فإذا كانت النصيحة للمؤمن من عامة الناس يجب أن تكون في السر والخفاء فمن باب أولى واولى النصيحة بالحكام والأمراء فينبغي أن تكون في السر غاية الامكان ولا يجوز أن تكون علانيه لا في الصحف ولا في الفضائيات ولا على المنابر هذا حرام قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سئل عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر ماذا قال قال إن كنت فاعلا ولابد ففيما بينك وبينه إن كان ولابد وعندك الجرأة وعندك الأهلية وعندك العلم على أن تنصح الحاكم فانصح فيما بينك وبينه لكن أن يكون علانية لا نقف عند هذا المقدار ولعلنا نكمل التعليقات حول هذا الحديث بعد الصلاه هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين